أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بابراهيم ثم بموسى ثم بعيسى فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا فالجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها كما قالت تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه وكما يستغيث الإنسان باصحابه في الحوب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق ونحن كون استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى هم يلبسون الآن بالاستغاثة يقول أليس الناس يوم القيامه يستغيثون بآدم ثم بنوح يطلب منهم الشفاعة عند الله تبارك وتعالى فالشيخ محمد عبدالله رحمه الله تعالى يقول نحن نفرق بين الاستغاثة الممنوعة والاستغاثة المسموحة الاستغاثة ليست محرمة على كل حال الله جل وعلا يقول فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه فاhoekzهم موسى لا ننكر اصل الاستغاثة ولكن ننكر الاستغاثة بالميت ننكر الاستغاثة بالغائب ننكر الاستغاثة في شيء لا يقدر عليه إلا الله أما الاستغاثة بأحد في شيء يقدر عليه هذا لا بأس به فلا تلبسوا على الناس نعم إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف وهذا جائز في الدنيا والآخرة أن تأتي عند وجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعوا الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته في الاستسقاء وغيره واما بعد موته فحاشا وكلا انهم سالوه ذلك عند قبره بل انكر والسلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاءه نفسه نعم فالقصد ان دعاء الانسان طلب من الانسان ان اتي الى شخص واقول ادعو الله لي لا بس لكن أذهب إلى ميت اقول ادعو الله هو ميت كانه يقول هذا هو الحي الذي لا يموت والعياذ بالله أو غائب أقول أدعو الله لي كيف يسمعني أهو الذي بكل شيء عليم أهو الذي يسمع الأصوات كلها هذا لا يجوز فالقصد أن بيان ذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى يقول الاستغاثة والدعاء والاستعاذة إذا كانت من حي موجود قادر لا باس بها ولكن نحن ننكر الاستغاثة والاستعاذة والدعاء للأموات أو الغائبين أو في شيء لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ولهم شبهة نخى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار ضله جبع جبرائيل في الهواء فقال ألك حاجة فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على ابراهيم فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى فإن جبرائيل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأم يقدر عليه فإنه كما قال تعالى فيه علمه شديد القوى فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل ولو امره الله أن يضع ابراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل ولو امره أن يرفعه إلى السماء لفعل وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقوضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله بوزق منه لا منة فيه لأحد فأين هذا من استغاثة العبادة والشيوك لو كانوا يفقهون نعم يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار لأنهم ألقوه بالمنجنيق لشدة حر النار وعظمها ما كان يستطيعون يقتربوا فيلقونه بأيديهم فمن بعيد ألقوه بالمنجنيق حتى يسقط في النار يقول وهو في الهواء جاءه جبريل قال ألك حاجة؟ قال أما لك فلا وأما إلى الله فنعم يقول هذا دليل على أن جبريل عرض على, آدم على إبراهيم أن يستغيث به وقال اطلب مني نقول طيب جبريل لما قال هذا جبريل قادر لا نمكن أن تستغيث بقادر أو تستغيث بحي أو تستغيث بموجود هذا جائز ما عندنا في أي مشكلة مع أن هذه القصة باطلة القصة في أصلها باطلة وهي أن ابراهيم ألقي في المنجنيق وجاءه جبريل في الهواء وقاله له ألك حاجة هذه قصة باطلة من رواية بشر بن هو وهو متاهب الكذب وقيل كذاب فالقصة باطلة في أصلها لكن حتى على صحتها لا تخدموا قولهم نعم